يُنْزِلُ حِكْمَةَ مَن يَشَاءُ يُنْزِلُ حِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَن يُؤْتَ وما يذكر إلا أولو الألزاب وَمَا يذكر إلا